ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم واتيناهم من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة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 اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوه واكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون خرج على قومه في زينته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 ولا يلقاها الا الصابرون وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون فخسفنا به وبذاره الارض فما كان لهم من فئه ينصرونه من دون الله فما كان لهم من فئه ينصرونه من دون الله وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده تقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض تلك الدار للذين لا علوا في الأرض ولا فساد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 الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى ما قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى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 ولا تدع مع الله إله آخر لا إله إلا هو ولا مع الله آخر لا إله إلا كل شيء هالك إلا وجهه